اشرقت نفسي بنور من فؤادي حين ما راكت يا رب العيني و روحي وصار الدمع يجري يا لاهي خذ قلبي من رعادي اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العبادي وانتشت روحي وصارت دمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشادي أشاقت نفسي بنور من فهدي حينما رددت يا رب العبادي بقلبي للرشادي في سكون العين في سجودي والدجا حولي سواد في سوادي يا موفا يا رحيما يا حليما يرمن مالي فضلك من نفادي يا سامعني يا مجيبني العظيم اهدني يا خالق السباعش هذه شراقتنا تسير بنور من فادي حين ما ضقت يا رب العبادني وانت جثر روحي وصارت دموعي تجري يا ربي خذني قدب الرشادي اشراقت نفسي بنور من فؤادي حين ما راكت يا رب العباد وانت روحي وصارت دموعي تجري يا إلهي خذ بقلبي للرشادي للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقيك اليوم اعتمادي يا إلهي الكون يا يا ملاذي يا ربي أرجو منك عفو عفو عن ذنبي وحقق لي مراهي إشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العبادي وانتشت روحي وصارت دمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للعجال إشراقت نفسي بمهم من فضالي حينما عبدت يا رب العبادي وانتشت روحي وصارت دمع يدي.